Alhamdulillahil ladzi bi rahmihi do sejnju شيرانا رحمة تتقون من غير ازياء لأنه نهي رسول الله صلى الله عليه uvijanę τίм кал хаса with that moja, moja, يشعرون ومن حيثه لا يشعرون إذن هذا ليه الإخضة لا عدا قتله بالحكمة